ويأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن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 وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ on the أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ you can وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسوا السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل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 قَد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْمِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَالَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ الله ثم نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ ينظرون يَنْظُرُونَ وَأَشْرَطَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ ربها ووضع الكتاب واجئ قبل النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون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 وقال لهم خزنة الا يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتعون عليكم ايات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها, خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال, وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء